الثالث. اختلاف اللفظ والمعنى والآية لا تحتمل المعنى معًا للتواضع بينهما، وتحمل الآية على الأرجح منهما بدليل السياق أو غيره. دلالة. نعم. فتحمل الآية على الأرجح منهما بدلالات السياق أو غيره. مثال ذلك قوله تعالى إنما إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وماهيل الذي غير ماهيل الذي غير الله بث. أمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم قال ابن عباس غير باغ في الميتة ولا عاد في اكلها وقيل غير خارج على الإمام ولا عاص بسفره والارجح الاول لانه لا دليل في الايه على الثاني ولان المقصود بحل ما ذكر دفع الضروره ولأن المقصود بحل ما ذكر دفع الضرورة وهي واقعة في حال الخروج على الإمام وفي حال السفر المحرم وغير ذلك ومثال آخر قوله تعالى وينطلقتهن من قبل أن تمسهن وقد فرطنهن فريبة فليس ما فرط من الله يعرفونا ويعرف الذي بيده عقدة النكاح قال علي بن طالب رضي الله عنه الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج وقال ابن عباس هو الولي والراجع الأول لدلالة المعنى عليه ولأنه قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو القسم الثالث إذا اختلف اللفظ والمعنى والآية لا تحتمل إلا معنى واحد فماذا نصنع يجب أن ننظر في المرجح فنأخذ به والمرجوح ندعو لأنه لا يمكن الجمع بين القولين مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى إنما حظم عليكم الميتة والدم والأحمد الحزين إلى أرض الميتة تفسيرها ما مات حتى فأم أو بغير ذكاة شرعية هذا الميتة ما مات حتى فأم فيه ينجاه مرض مار أو بغير ذكاة شرعية يعني ذكي لكن ذو غير ذكاء شرعي ويستثنى الميتة السمك والجراب كما جاء في الحديث الدم المراد به المسفوح كما قال تعالى في الاف العام او دم مسفوحه ويستثنى من التحاب والكذب ولحم الخنزير معروف ولو يستثنى من شيء وما انهي غير ذهبه أي سمي عليه غير اسم الله ولو كان في الاصل حلال فمن اضطر أي اجعله الضروره الى الاكل غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم قال معباس غير باغ في الميته ولا عاد في أكل يعني غير طالب للميته ما تقصد ان ياكل شيئا ميتا ولا عاد في اكله يعني وانما اكل بقدر الضروره فقط وهذا التفسير ارجح لانه يعيده قوله تعالى فمن اضطر في مخمصه غير مثلجان في الاثم فان الله غفور رحيم والقران يفسر بعضه بعضا وقيل ان غير بار والعاد خارج على الإيمان. أخذوا من البغاة، وهم الذين يخرجون على الإيمان. والعادي المعتدي العاصي في سفر. وقالوا من كان خارجا على الإيمان فإنه لا ياكل من الميتة ولو اليها إليها. فلنقول توب ثم كل. وكذلك من عصى في سفره، من عصى في سفره، مو في سفره، من عصى في سفره مو في من عصى في سفره فاننا نقول لا يحل لك الاكل الميتح حتى تثوب و... وقلنا من الاول اصح لانه لا دليل في الايه على الثاني ولان المقصود بحل ما ذكرته ضروره وهي واقعه في حال الخروج على الامام وفي حال السفر المحرم وغير ذلك نعم مثال اخر وينطلقهم هنا من قمله نصون وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم نصف مبتلى والخبر محلوف التقدير لكن واجب لمن أو لكم يحتمل يحتمل لكن ان جعل النصف للازواج صار لنصف الزوجات صار نصف الزوجات وان جعل الزوجات صار النصف الباقي للازواج ولهذا الايه تصبح في نصف ما فرضتم لهن او في نصف ما فرضتم لكم لكن لهن اقرب الى المعنى الا ان يعثون عن النصف الذي لهن وهنا في اشكال جماعة وهو ان ان هنا مصدريه ومع ذلك وجدت, وجدت النون يحيا نون هنا نون الاله اي ليست نون الضغط بل نون النسوه نعم صح او يعني هو الذي بده عقد النكاح فمن الذي بده عقد النكاح هل هو الولي او الزوج يقول في قولان قال علي بن ابن طالب الذي بدع النكاح هو الزوج وقال ابن عباس هو الولي وكلهما امام في التفسير والراجح الاول لذلالك المعنى عليه ولانهم اذروا فيه حديث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الراجح الاول لانه لما قال الا اي يعني النساء أو يعفو الذي بدأ عقد النكاح يعني الأزواج وهذا واضح والتقسيم يدل عليه ثم إن الولي في عقد النكاح يغني عنه قوله إلا أن يعفوه ولو قلنا او يعفو الذي بدأ عقد النكاح لكان ذكر العفو من جانب واحد وهو جانب المرض إلا أن يعفوه النساء او يعقل الذي بدا عط النكاح الاولياء فيكون ذكر العفو من جانب واحد واذا قلنا الا ان يعقل اي النساء او يعفو الذي بدا عط النكاح صار العفو من جانبين فيكون اولى لان الاصل في الكلام التاسيس وعدم التقرير والتوكيد طيب ولان الذي بدا عط النكاح هل يملك ان يعفو عن نصح ما هي إن كان الأب ففيه نظر هل يمنك أن يصدف حقها وإن كان غير الأب فلا حق له اطلاقا أن يعفو لو كان الأخ أو الابن ما بي فتبين الآن أن القول بأن الذي بديه عقد المتاح والزوج هو الصحيح والزوج هو الذي شاء قبل وإن شاء لم لا. لو قال الولي للزوج زوجتك بنتي سكت ما تكلم يعني عقب لا زوجتك بنتي أوجب مرة لذانا وذا ساكت زوجتك بنتي ها. إذا من الذي في المكان الزوج إذا شاء قال قبلت وإذا شاء لن يقول قبلت ثم إذا قبل من الذي يملك الطلاق الزوج إذا يملك الطلاق جديه عقده النكاح عاقدا وفسخا نعم ترجمة ومثل الناس. ذلك ايضا والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قرون من رزق اختلف فيها السلف والخلف فقيل هي الحير وقيل هي الاطهار والصواب النا الحيض كما دل على ذلك السنه في المستحاضه وغيره نعم ترجمه القران الترجمه لغه تطلق على معاني ترجع الى البيان والايضاح وفي الاصطلاح آه. اي وعلى هدف التفسير ترجم. يسمى ترجم ولهذا اذا كلمك انسان بكلام لا تعرف معناه تقول ترجم لهذا حتى وان كان بلغتك تقول ترجم اي بين فالترجمه والتفسير في اللغه معناهما واحد في الاصطلاح وفي الاصطلاح التعبير عن الكلام بلغة أخرى وترجمة القرآن تعبير عن الكلام بلغة أخرى وهذا أصح من قول بعضهم نقل الكلام من لغة إلى أخرى لأن الكلام الأول ما نقل ولكن عبر عنه وأن هذا هو التعبير عن الكلام بلغة أخرى يعني غير لغة الكلام واضح؟ طيب وترجمة القرآن التعبير عن معناه بلغة أخرى والترجمة نوعان أحدهما ترجمة حرفية وذلك بأي وذلك يوبع بأي ترجمة كل, كل كلمة بإزائها وذلك وذالك بايوبع ترجمه كل والترجمه نوعان احدهما ترجمه حرفيه وذلك بايوبع ترجمه كل كل كلمه باذاها بان نعم نعم لان باني وضع باي وضع ترجمه كل كلمه